يا ربي بالمصطفى بندهما انقذنا وامفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي بالمصطفى بندهما قاصدنا Bilana manazah ya wasi karim, wa mundu al that <laughs> long في الدار اين اننا صغر من تمدد الاهوان ينهزم وعدا لسر من سداد على النبي بمن حال وبسجم حد عذبا ذي البنري حصابا وأضرب العنس حاد العنس بالنغمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن أمر وعن علي وعن أثمان ذي الكرامين